чувствую هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقول والله أعلم بما يحلمون الذين قالوا أَلَفَتْ رُوحُهُ أَن أَنفُسَكُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ إِلَّا فِي فى سبيل <سؤال> الله امواتا بل dan La... La... الذين اشتجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم Ula Allah